الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه الماده الحمد ل رب رسول سيرتنا ودرسنا اختيار كفير واختيار وأصحابه بنت بنت بن الذهب بنت العالمين والصلاة والسلام الله الأمين اليوم اليوم أسماء هذا الحافظ على وعلى آله أجمعين عن عميس معد معبد ابن الحارث ا ل خ ث ع م ي ة وقد أ س ل م ت قديما في م ك ة وكانت ز و ج ة لجعفر ا بن أ ب ي طالب رضي الله عنه وسافرت إ ل ى ا ل ح ب ش ة ومكثت في ا ل ح ب ش ة عشر سنين وولدت محمد وعبد الله وعونا لجعفر وجاءت كما في حديث الصحيحين تروي هي الحديث قالت جئنا إ ل ى ا ل م د ي ن ة في ا ل س ن ة ا ل س ا د س ة من ا ل ه ج ر ة فمعناه هي سافرت قبل ا ل ه ج ر ة ب أ ر ب ع سنوات من م ك ة إ ل ى ا ل ح ب ش ة واستقرت في ا ل ح ب ش ة مع زوجها وجاءت في س ف ي ن ة ومعها أ ب و موسى ا ل أ ش ع ر ي و أ ب و رهم ا ل أ ش ع ر ي هو من إ خ و ا ن ي أ ب ي موسى أ ي ض ا و أ ب و مالك ا ل أ ش ع ر ي لما وصلت إ ل ى ا ل م د ي ن ة قالت دخلت على ح ف ص ة رضي الله عنها فجاء عمر بن الخطاب يزور ابنته فلما وجدني قال لي ح ف ص ة من هذه قالت له هذه أ س م ا ء ا ل خ ث ع م ي ة قال عمر ا ل ح ب ش ي ة ا ل ب ح ر ي ة أ ي التي ركبت البحر قالت نعم قال لها لقد هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقناكم ونحن أ و ل ى به منكم الحديث في الصيحين قال عمر ر ض ل عنه ب أ س م ا ء بنت عميس قال لها نحن هاجرنا م ع ص ل ى ا ل ل ه وقعدنا س سوى معهم افارناه نحن أ و ل ى به منكم قالت لا والله إ ن م ا كنتم معه ي ط ع م جائعكم و ي ع ظ جاهلكم المرض ا م ر ا ه عالمه فهمه لكن انتم ك ن ت قاعدين معه لو ج ع ت ب يجب لكم أ ك ل ولو ج ه ل ت ب يعلمكم ي ع ظ جاهلكم وكنا في أ ر ض البعداء البغضاء وفي ر و ا ي ة كنا بغضاء أ بعداء و يعني أ ب غ ض و ن ا وذلك في الله وفي رسوله ا ل م ر ك ع ن د ح ج ة ولا ما ع ن د حجه الكلام ده منطق ولا منطق كلام منطقي شديد قلت ي خ د و ا ك ن ت ق ا ع د ي ن معه ا ت أ ك ل و ت س ر ب و ا وما عندكم م ش ك ل ة لكن احنا قاعدين في بلد أ و ل حاجه بعداء وبغضاء وذلك في الله ورسوله وقالت ا لا طعاما ولا شرابا الله الله ل ل أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ه أطعم أشرب حتى والله ما لا الله أكل أسأل صلى ل أشرب حتى ع يا ه وسلم و ج ء ت إلى ل ا رسول عليه الله ص ا والسلام وقالت يا ا ة رسول ل ل ان عمر قال كذا وقلت له كذا قال لها صدقت ما هم أ و ل ى بي منكم لهم ه ج ر ة ولكم هجرتان قالت أ س م ا ء ولقد ر أ ي ت قوم أ ب ي موسى ا ل أ ش ع ر ي ي أ ت و ن ن ي في البيت أ ر س ا ل ه جماعات جماعات ي س أ ل و ن ن ي عن الحديث ويكتبونه وما من شيء أ ف ر ح عندهم في الدنيا من هذا الحديث ل أ ن ه ثبت ل ن ا سلسفين نحن هجرتين ثم أ س م ا ء رضي الله عنها أ ك ث ر ما يعجبني فيها أ ن ه ا امراه عاقله لما جاء جعفر وقتل رثته ض ي الله تعالى عنه ر ب أ ب ي ا ت من الشعر رثت جعفر بشعر طبعا د ا ت ه علم والله حس تموت ما ر ج ي ب خبرك ما في ه خلي رثوب بالشعر دير ث ت ب ه ا ل ش ع ث ج ي ل قالت في الشعر ش ن و ء فاليت لا تنفك نفسي حزينه اليت يعني أ ق س م ت أ و عزمت فاليت وفي التنزيل يؤلون ق الذين من نسائهم يحلفون ولا ي أ ت ل ئ للفضل منكم والسعه قالت فاليت لا تنفك نفسي ح ز ي ن ة عليك ولا ينفك جلدي أ غ ب ر ا تاني الجيل الدائم حيكون طوالي مغبش ك ي ر طوالي خلاص يعني معناها حتفارق شنو ا ل ز ي ن ة فلله عينا من ر أ ى مثله فتى قالت في عين شافه زيه م ع ج ب ة جدا بزوجها فلله عينا ر أ ى مثله الفتى أ ك ر و أ ح م ى في الهياج و أ ص ب ر أ ك ر يعرف الكر و أ ح م ى إ ذ ا حمي ا ل و ط ي ص حامي في الهياج معروف الحرب و أ ص ب ر اي له صبر ثم بعد ذلك خطبها أ ب و بكر الصديق وتزوجها ب أ س م ا ء بنت عميس تزوج أ ب و بكر الصديق بعد جحفر بن ابي طالب تزوج و أ ن ج ب ت له محمد بن أ ب ي بكر وولدته في ذو ا ل ح ل ي ف ي ة في ح ج ة الوداع في الميقات وجاء أ ب و بكر رضي الله عنه ي س أ ل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إ ن أ س م ا ء قد ولدت لي ولدا في الميقات قال مرها فلتستنفر يعني تربط على نفسها و ت ش د ولتهل بالحج فحجت وهي على نفاس ولدت له محمد بن أ ب ي بكر ويقال في يوم عرسها يوم ا ل و ل ي م ة جاء علي بن أ ب ي طالب و ا س ت أ ذ ن أ ب ا بكر الصديق قال لي اخي اتكلم مع مرتك دي ممكن اتكلم معه طبعا شوف زمان ا ل ز و ر بيتكلم م ع ا ل ن سوان الناس ب ا ل إ ذ ن ما في مشهد روتلفون س ا ك ر يتكلم ساكن مرد ده الزور مات إلا تستأذن الراجل تستأذن ديني、تقاشره. د ه في صحيح مسلم م ن ا س ب ة حديث في صحيح مسلم ما تتكلم لك مع م ر ة وتجي لها م ر ة ت ت و ن س معها ولاجلنا عارف قل ل ل ر أ ي يسمع أ ن ا لا ر ا ت و ن س معها كانت د ا ك يذي نفسي توناس الكلام ز ا ك وذاك تتكلم معها باذن باذن ف أ ذ ن له فناداها من وراء الحجب وهي عروس فلما جاءت تكلمه نفحه طيبها جات ء الريحه ف أ ن ش د بيت الشعر الذي لها يحفظه فاليت لا تنفك ن ف س حزينه عليك ولا ينفك جلدي أ غ ب ر ه فقالت له دعنا يا أ ب ا الحسن ف إ ن فيك د ع ا ب ة أ ن ت و ب ط ع ه د ا ر كثير و أ ن ا ما بينفع معاي الكلام ده ما ت خ ذ ر قتله كويس وده يا اخواننا برضو عندو معنى أ ن في لك بعض ا ل م د ي ن ي بتخيلوا نزل منه مدين معناك بزول ناشف يصير وشه كما ص ر وشه ابو ملتزم كويس ويشاكل الناس ويحمر ويحمر ع ل ن ه للناس وده بيتكلم معه ب ل ا ط ف ة وذلك ب إ ذ ن زوجها ثم لما مات أ ب و بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وقفت أ س م ا ء بنت عميس موقفا عجيبا كانت ص ا ئ م ة وكان البرد شديد أ ك ث ر شيء ع ج ب ن ي و ص ي ة أ ب ي بكر أ ن تغسله أ س م اسماء ء أبو بكر صديق قال لو مت ت غ ل ن ي أ س بنت ع م ي س م ر ت يعني والحديث في م و ط ئ امام ل إ مالك غسلت أ س م ا ء بنت عميس زوجها أ ب ي بكر الصديق وجدت الرجال من المهاجرين فقالت لهم من غسل ميتا فليغتسل و إ ن البرد شديد ي ل ز م و ا للغسل ف أ ف ت و ه ا ب أ ن الغسل لا يلزمها وبذلك أ خ ذ العلماء أ ن من غسل ميتا يغتسل استحبابا وليس وجوبا من باب الاستحباب وليس ما من باب الوجوب وكانت ص ا ئ م ة فافطرت قبل خروج ا ل ج ن ا ز ة قبل ط ل ع ا ل ج ن ا ز ة شربت وفطرت ل س ه الوقت م ا ج ا ء فطرت ل أ ن أ ب ا بكر في مرضه قبل أ ن يموت بقليل عزم عليها أ ن تفطر قال لها إ ل ا تفطر فبعد ما مات طوالي ما لقيت ف ر ص ة تفطر لما ا ط ل ع ا ل ج ن ا ز ة قالت قبل أ ن ت خ ر ج ا ل ج ن ا ز ة يعني أ و ق ف ت ا ل ج ن ا ز ة وشربت قالت والله لا يتبع أ ب ا بكر الحنف كان حلف عليها قالت ما امشي ويمينه ما ت ك ف ر ت مرق من البيت بعد ما كفرت لي ه ويمينه شوف الفهم دا كيف قال لا والله تفطري هو عيان قبل ا ل ت خرج ف ط ر قام ق ب ما تفطر مات ب ق د في التجهيز والغسيل غسلته لما م ر ق ن الجنازه ا دكتور اخوانا ن انا ما بخليهمشي ا ل ا خ ر ة وعنده ح ل ي ف ة ما ت ن ف ذ ت يا ا ل سلام نحن نسوانا ا ل م ر ة ما بتحلو ليها المخالفه الا بعد ا ل ح ل ي ف ة أ ن ت لو قلت لا موضوع اي موضوع بتقولك كويس كان قلت لا والله إ ل ا تعملي بس تقولك ا لي ل أ ن ا ما بعملها إ خ و ا ن ا شوفوا الكلام ده كيف ثم بعد موت أ ب ي بكر الصديق تزوجها علي بن أ ب ي طالب والله المره دي مره, مرة فاضله شديد تزوجها ث ل ا ث ة من أ ه ل ا ل ج ن ة جعفر و أ ب و بكر وعلي ش و ا ل م و ض و ع ده كيف بالله ياخي يا أ نحن ا ل م ر ة الراجل موت زوجه مش علامه ما في يخافوا يقولك ب ت ك ت ل الرجال خاصه ك ا ل ت ل ة اثنين يعني كانت ز و ج ة زولو مات و ت ا ل ث ز و ج ة زولو مات زولو مات ز و مات ا ل ا ت ز مات ز ل و ت ا ت ز ل و م ت مات ل ا ت ز ل مات ز ل و ا والله يقبل منها قبلنا بعد علي بن أ ب ي طالب تزوجها وولدت له يحيى ومحمد ا ل أ ص غ ر عند ث ل ا ث ة محمد محمد الاكبر من محمد بن جعفر ومحمد بن أ ب ي بكر ومحمد بن علي وولدت لجعفر وعونا وعبد الله مع محمد وولدت لعلي يحيى مع محمد وهي تحته تحت علي اختلف محمد بن أ ب ي بكر ومحمد بن جعفر ا شكلوا اخوان ام ام شلوا وحده لكن ب ا ت مختلفين لما شكلوا قال محمد بن أ ب ي بكر انا افضل واكرم منك وابي افضل واكرم من ابيك وقال محمد بن جعفر كذلك فجاؤوا إ ل ى علي ي خ ت ص م و ن إ ل ي ه ذ ل ك يشوفوا ا ل أ ب الثاني أ ح س ن ياتوا اذا عادنا ب ي طالب علي بن ابي طالب رجل ذكي جدا ما ادخن نفسه في موضوع س ي د ه قال ا س أ ل و ا أ م ك م ف إ ن ه ا قد خبرت الرجلين قلت أ م ك م عاشت معدن وعاشت معدن و أ م ك م انتم الاثنين سواء ا ش و ا س أ ل و ه ا فجاؤوا إ ل ى أ م ه م و س أ ل و ه ا محمد بن أبو بكر قلت ابي أ و أ ف ض ل من أ ب و ذ ه و د ه قال لا أ ن ا أ ب و أ ف ض ل فقالت لم أ ر فتى من الفتيان أ ف ض ل من جعفر ولم أ ر شيخا أ ف ض ل من أ ب ي بكر ص م ع علي رضي الله عنه بذلك فقال لها لقد ضيعتينا اذا كان الافضل وذا أ ف ض ل أ ن ا وين طيب ضيعتين. لكن ن ا ضيعتين ل قال لا ح ا ج ة ع ج ي ب ة خلاص شوف الرد بتاع ه ذ ا ت ه ا فده بليغ والله المره دي يا اخي النسوان عاقلات يا اخي وفهمت ما شاء الله قال لها لقد ضيعتينا ولو قلت غير هذا لما قدتك لو الايابة ولو كانت نجست أخوه ما ب ي ما ما قلت ب ولو أبو ذو أصلا فبالتالي ينجص بيقبل غير هذا لمقدتك ا قالت لهم إ ن ث ل ا ث ة أ ن ت أ ق ل ه م أ خ ي ا ر ثلاثة ن توفيت أقل ا ح د ه م د ر المرة الناس ما يا والله المرة ثلاثة هيمين إن ن فهم فهم أخي دي دي شديد أقلهم ل خ ي اسماء ر توفيت أ رضي الله تعالى عنها في س ن ة ثمان وثلاثين من ا ل ه ج ر ة قبل مقتل زوجها علي رضي الله عنه بعامين رضي الله تعالى عنها ودفنت والراجح أ ن ه ا و ف ي ت في ا ل ك و ف ة حيث مقام زوجها علي رضي الله تعالى عنه بذلك طوينا ص ف ح ة عن ا م ر أ ة من المهاجرات ا ل أ و ل ومن السابقات ا ل أ و ا ئ ل يكفي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم ا ل أ خ و ا ت المؤمنات أ ر ب ع أ م الفضل بنت الحارث ز و ج ة العباس و م ي م و ن ة بنت الحارث أ م المؤمنين و أ س م ا ء بنت عميس و س ل م ة بنت عميس و س ل م ة و أ س م ا ء و م ي م و ن ة و أ م الفضل اخوات ل أ م و س ل م ة بنت عميس أ خ ت أ س م ا ء شقيقتها كان متزوجا بها حمزه بن عبد المطلب وولدت له عماره وعماره بنت هي بنت حمزه رضي الله تعالى عن ا ل ص ح ا ب ة أ ج م ع ي ن نسال الله تعالى ان يتقبل منا و اياكم اجمعين انه ولي ذلك و القادر عليه السلام عليكم و رحمه الله و بركاته